الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أيها الاخوه ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا صايدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم إن الله كان غفورا رحيما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقدم معنا أيها الأخوة فائدة تصدير الآية بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا لما في ذلك من الإغراء والاهتمام بهذا الأمر الذي سيذكره الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يقول ابن كثير رحمه الله ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلّي ما يقول ثم ذكر إلى آخره لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالصلاة هنا فذهب بعض العلماء وكثير من العلماء أن المراد بالصلاة هنا الهيئة المعروفة المخصوصة التي الصلاة ذات الركوع والسجود والقيام والقراءة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويكون المعنى أي لا تقوموا إليها وتتلبسوا بها وتلبسوا بها ونهى سبحانه وتعالى عن قربانها مبالغة في النهي عن غشيانها وأن هذا طبعا ينافي الخشوع وينافي جلالة الصلاة فالمراد أو القول الأول لا تقربوا الصلاة وأن تمسكها على ظاهرها المراد بالصلاة الصلاة المعروفة ذات الركوع وذات السجود وذات القراءة وذات القيام هذا القول الأول وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة وهي المساجد وهي المساجد والله أعلم وتشمل هذا وهذا والأو الأول أقرب وأن المراد بالصلاة الصلاة المقصوصة المعروفة المبتداء بتكبيرة الحرام والمقتتمة بالتسليم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا ولم يقل لا تصلوا مبالغة في النهي كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وقوله لا تقربوا الصلاة تشمل الصلاة الفرض والصلاة النفل وقوله وانتم سكارا السكارا جمع سكران وهو من زال عقله بالخمر على سبيل اللذة والنشوة والطلب وهذا ما نستكرر هنا قول ضعيف قال به بعض العلماء وهو سكارة من النوم وهذا طبعا قول ضعيف حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة إلى متى حتى تعلموا ما تقولون حتى تأتي للغاية وتأتي للتعليل وهنا تصلح أن تكون للغاية وتصلح أن تكون للتعليل للغاية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة إلى أن تصحوا وتعلم ما تقولون تصحوا وتعلموا ما تقولون وتكون للتعليل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون أي لأجل أن تعلموا ما تقولون والمقصود فلا يجوز للسكران أن يقرب الصلاة حتى يصحوا ولأجل أن يعلم ما يقول طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلم ما تقولون إن سأل سائل هذا الكلام أو هذه الآية يدل على أن الخمر حلال ليس كذلك فهل الخمر حلال مم. نعم حسنت نقول هذه الآية قبل نزول تحريم الخمر وهذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي في التدرج في تحريم الخمر نعم فنزول الخمر أو تحريم الخمر كان على فترات وعلى تدرج بحيث أن الناس طبعا قبل الإسلام كانوا متعودين كانوا متعودين عليها فنشأوا عليها وكان من الصعب أن يجابه بالمنع منها مباشرة فنزل أولا في شأن تحريم الخمر قول الله عز وجل في صورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه هذا المرحلة الأولى السلام ثم نزل ثانيا الآية التي معنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان في هذه الآية ماذا تمرين على تركه في بعض الأقاقت تمرين على تركه في بعض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 المسلمين. طيب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يؤخذ من المعنى كما يقول السعدي رحمه الله يؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين وأن يتوقل الطعام كما ورد في الحديث الصحيح ولعله رحمه الله يقصد الحديث المشهور الذي في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه انتهينا من الجملة الأولى فيها اشكال ما فيها شكال لأن الآيات هذه جمل نريد أن نفهم الآية انتهينا من الجمله الأولى وما يتعلق بها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلم ما تقولون قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا الواو عاطفة ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوها أي مواضع الصلاة هنا ولا جنبا لأنها عاطفة لا تقربوا ماذا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا في حال كونكم مجتازين مرين بها مرورا دون اللبث حتى تغتسلوا إلى أن تغتسلوا هذا معلل الجملة الأخرى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وهذا القول في هذه الجملة ولا جنوبا إلا عابر سبيل أي لا تقربوا من مراد به مواضع الصلاة هو الصحيح وهو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير وكثير من العلماء يقول ابن جرير رحمه الله في مع الآية ولا تقربوها أيضا أي المساجد جنوبا حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل ويقول ابن كثير رحمه الله ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث نعم وهذا القول مروي ابن مسعود وأنس كما يقول ابن الجوزي رحمه الله والحسن وسعيد بن سيب وإكرمة وعطاء الخرساني والزهري وعمر بن دينار وأحمد والشافعي وغير ذلك وهناك قول آخر لكن ما ذكرناه هو الراجح وإلا هناك قول آخر لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين الماء فتيمموا وتصلوا طيب وعلى هذا القول الذي اخترناه تكون الآية دليل على أنه يحرم للجنب أن يمكث في المسجد لا يجوز الجنب أن يمكث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوا ماذا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا نعم ويستثنى عابر السبيل أي المجتاز الذي يريد أن يخرج من باب إلى باب من غير مكث فإن هذا لا بأس به وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل الجنب من وجب عليه غسل باحتلام أو جماع سمي بذلك لأن الماء المني انتقل من محله وقيل لأن الجنب يجتنب العبادات من صلاة وقراءة قرآن وغيرها كما هو معلوم ولا جنبا نعم، حتى تقتسل والاغتسال صب الماء على الجسد نعم، وإذلك يقول ابن كثير رحمه الله حتى تقتسل دليل لما ذهب إليه الآئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد حتى يقتسل أو يتئمم إنهد عدم الماء واضح الجملة الأخرى الثانية واضح ولا جنبا إلا عابر سبيل القول الراجح أنه أي لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا في حال كونكم مجتازين مرين بها مرورا دون اللبث إلى أن تغتسلوا ثم ذكر الله عز وجل الحالات التي لا يجب فيها الغسل بل يغني عنه التيمم يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره وإن كنتم مرضى المرض أو المريض من به علة والله عز وجل أطلق هنا المرض وإن كنتم مرضى ثم قال بعدها فتيمموا هنا أطلق المرض فما هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يتيمم الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالمرض الذي يضر استعماله يعني ان المريض إذا استعمل الماء فإنه يتضرر فهنا يجوز له أن يتمم فالمراد به المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه التلف على نفسه أو تلف عضو من أعضائه أو يخاف باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البرق فهذه كلها تجيز للمريض أن يتيمم فكل مريض يضره استعمال الماء جاز له التيمم فلو هذا المريض قال أنا إن استعملت الماء طار مرضي نقول يجوز أن تتيمم لو قال أنا إن استعملت الماء تعفن الجرح نقول يضر الماء يجوز أن يتيمم فكل مرض يضره استعماله يجوز له أن يتيمم طيب. وإن كنتم مرضى نعم. ولذلك سيأتينا بعد قليل أن الله عز وجل سيذكر الآن ما هي أسباب التيمم السبب الأول المريض هل يشترط للمريض عدم الماء؟ لا هل يشترط للمريض عدم الماء؟ لا ولو كان موجود الماء ما دام أن الماء يضره استعماله فيجوز له أن يتيمم بخلاف قال الله تعالى أو على سفر سؤال المسافر يتيمم لا السفر السفر السفر نفس السفر هل هو من مبيحات التيمم الجواب لا إذن أو على سفر فلم تجد ماء أو على سفر فلم تجد ماء ما في إكمال الآية أو على سفر أي مسافرين والسفر هو الضرب في السير وفي الأرض والسير فيها أن يضرب في الأرض ويسير فيها إذا ضربتم في الأرض سمي بذلك لأن خروج من البلد إلى حيث السفر والنور إذا سمي السفر سفرا لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم هذا هو الصحيح في معنى وإلا قيل لأنه يسفر عن خلاق الرجال لكن الصحيح أن السفر سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم أو على سفر السفر هنا مطلق أليس كذلك لكن مقيد بعدم وجود الماء لقوله فلم تجدوا ماء لأن السفر نفس السفر ليس مبيحا للتيمم متى يتيمم المسافر إن لم يجد الماء طيب الذي في الحضر يجوز أن يتيمم نعم يجوز أن يتيمم إذا لم يجد, يجد الماء وإنما ذكر السفر لأن الغالب لأنه الغالب وإلا السفر نفس السفر ليس عذرا يبيح التيمم نعم. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا أو بمعنى الواو حتى لا يصير في الآية أشكال ويكون المعنى والتقدير وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط لأن المجيء من الغائط ليس قسيماً للمرض والسفر ولا نوعاً منهما يقول الجوزي رحمه الله قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو بمعنى الواو لأنها لو لم تكن كذلك لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث وكذلك قال القرطبي رحمه الله قال رحمه الله، أو بمعنى الواو أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث للمرض والسفر فلم تجدوا ماء فتيمموا إنسان مسافر فأحدث فلم يجد الماء يتيمم أو جاء أحد منكم من الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الأرض عبر به عن الخارج المستقذر من البول والغائط لأن الناس فيما سبق فيما سبق كانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء الحاجة تسترا عن عين الناس فسمي به الخارج من الإنسان من تسمية الشيء باسم مكانه أو جاء أحد منكم من الغائط في الآية دليل على أن البول والغائط من نواقض الوضوء وهل أحد منكم يذكر حديث على أن البول والغائط من نواقض الوضوء نعم حديث صفوان بن عسال حجد صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه ولكن من بول وغائط ونوم هذا الحديث رواه التلمذي وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حدكم إذا أحدث حتى يتوضى وهذا أمر مجمع أمر مجمع عليه بين العلماء كما حكى الإجماع بن قدامة وغير واحد من أهل العلم أن البول والغائط من نواقض من نواقض الوضوء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء اختلف العلماء في تفسيرها والذي عليه الأكثر وهو الصحيح وهو قول ابن عباس الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال اللهم معلمه الكتاب أن المراد بذلك الجماع ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله أو لا مستم النساء المراد به الجماع. فذكر الحدث الأصغر وذكر الحدث الأكبر وهو الجماع وفي هذا أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم أليس كذلك؟ فلم تجد ماء فتيمموا أو لمستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا ويدل لذلك حديث إمران بن حسين المشهور الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل معتزل لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك فالجنب إذا كان عليه جنابة ولم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي أو لمستم النساء فلم تجد ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا, ماءً أي فلم تجدوا الذي به الماء الذي تتطهرون به وذلك بعد طلبه فتيمموا أي يقصدوا لأن التيمم لغة القصد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون فتيمموا صعيدا الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض صعيدا طيبا قيل طاهرا وقيل حلالا والصحيح الأول أنه طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذه صفة التيمم أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بذلك التراب قال السعدي رحمه الله قبل أن نبدأ باحثة التيمم قال السعدي رحمه الله الحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه نعم فلم تجد ماء قال ابن تيمية قوله فلم تجد ماء يتعلق بقوله على سفر لا بالمرض المريض يتيمم وإن وجد الماء والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء وكما هي طريقتنا في التفسير إذا مر معنا أمر يتعلق في التربية أو في الفقه نذكره ونذكر ما يتعلق به قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا نمر على مباحث التيمم مرورا سريعا الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نبدأ بالمباحث نعم المسألة الأولى مشروعية التيمم عند فقد الماء نعم نستفيد من الآية أنه متى يشرع التيمم عند فقد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته ولا في رحله إن كان مسافرا ولا ما قرب منه فإنه يشرع له التيمم للآية لحديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بثلاث وذكر منها وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم وعن علي قال قال صلى الله عليه وسلم وجعل التراب لي طهورا رواه أحمد وحديث بذر المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإلا ما يجد الماء عشر سنين الحديث رواه الترمذي المسألة الثانية التيمم من خصائص هذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي ثالثا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع الكتاب كالآية التي معنا وكذلك في المائدة حديث مشهور منها ما سبق وأجمعت الأمة على جواز التيمم من حيث الجملة رابعا وجوب طلب الماء نحن نريد من الآية من أين نأخذها وشه لأنه يقول علماء لا يقال لمن لم يجد الماء إلا بعد الطلب يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا سأتيمم نقول لماذا يقول لم أجد الماء ما معنى كلامه أنه بحث إذن من فوائد الآية أو من المباحث من الآية أنه وجوب طلب الماء لقوله فلم تجد ماء فتيمموا ولا يقال لم يجد الماء إلا بعد الطلب المسألة الخامسة فلم تجد ماء فتيمموا أن وجود الماء من يكمل واضح ياšíخون أن وجود الماء مبطل للتيمم لأنه قال فلم تجد ماء فمعنى أنه من إذا وجد الماء بطل التيمم ونقول وجود الماء للمتيمم له أحوال الحالة الأولى،, الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الصلاة ففي هذه الحالة بالإجماع يتوضى ويبطل تيممه وهذا لا إشكال فيه بالإجماع إنسان تيمم لم يجد الماء وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وجد الماء أو جاء الماء فهذا بالإجماع يتوضى ويستخدم الماء ولا يجوز له أن يتيمم الحالة الثانية أن يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة ليس بعد الصلاة بعد ماذا؟ خروج الوقت ليس بعد الصلاة بعد خروج الوقت بالكلية يعني تيمم لصلاة الفجر متى وجد الماء بعد طرع الشمس. الشمس فهذا لا إعادة عليه بالإجماع لا يعيد صلاة صحيحة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت يعني صله لم يجد الماء وتيمم المصلى بعد الصلاة في الوقت بعد الصلاة في الوقت وجد الماء هذا لا يعيد وهذا قول جماهير العلماء لا يعيد أيضا لكن المسألة الأولى بالإجماع وهذا هو والمسألة هذه إذا وجد الماء بعد الصلاة قبل خروج الوقت ما عليه جماهير العلماء وكلكم تعرفون حديث أبي سعيد خرج رجلان فحضرت الصلاة فتيمم أحدهما فوجد الماء فأعاد أحدهما والآخر لم يعيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد أصبت أصبت السنة وقال الآخر لك الأجر مرتين وشرح الحديث في البروق الحال الرابعة أن يجد الماء أثناء الصلاة هذه موضع خلاف بين العلماء قيل يبطل تيممه ويجب أن يقطع الصلاة من غير سلام ويتوضى ويجبه يصلي وقيل يكمل صلاته ولا يقطعها وذكرنا الخلاف في الفلوغ لكن الراجح هنا أنه يبطل تيممه ويقطع الصلاة ويتوضا ويصلي لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم وهذا وجد الماء لحديث السابق فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا وجد الماء ولان من وجد الماء في اثنائها قد قدر على استعمال الماء فبطلت يممه كالخارج من الصلاه المساله السادسه من الايه او الله اعلى والسابعه انه لابد للتيمم من نيه لقوله فتيمموا فلم تجد ماء فتيمموا وهذا بالاتفاق أنه التيمم لا يصح إلا بنية المسألة التي تليها لو وجد الماء أو لو وجد ماء يكفي بعض طهره هناك ماء لكن هذا الماء الذي عندي لا يكفي إلا لغسل وجهي فقط فاختلف العلماء في هذه المسألة فقيل يجب أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم وقيل يتيمم ولا يستعمل هذا الماء والقول الأول هو الصحيح. أنه يستخدم هذا الماء القليل ثم يتيمم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وليصدق عليه أنه عادم للماء اذا استعمله قبل التيمم فلم تجد ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيها صفة التيمم وهي ضرب الوجه واليدين قال العلماء هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض يقول الشيخ ابن عثمين رحمه الله في كيفية التيمم أن يضرب الأرض الظاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض طيب فلم تجد ماءا فتيمم صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نستفيد أن التيمم يكون إلى الكوع فمن يستنبط لي من الآية اليد اذا أطلقت فالمراد بها الكف قال تعالى والسارقة فقطعوا أيديهما والسارقة تقطع يده من الكف, مفصل الكف وهذا هو الصحيح وأيضا جاء في حديث عمار حينما تمرق كما تمرق الدابة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بصفة التيمم فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم المسألة التي تليها فروض التيمم النية مسح الوجه واليدين هذه نسميها فروض التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نستفيد وجوب الترتيب ليس كذلك نعم أن يبدأ بالوجه ثم باليدين لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فبدأ بالوجه قبل يدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبدأوا بما بدأ الله به ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء والترتيب في طهارة الماء واجب نعم هذه بعض مباحث التيمم فتيمم صايدا استدل به من قال يجوز التيمم بكل شيء كل ما تصاعد على وجه الأرض وإلا تعرفون هناك قول لبعض الحنابلة أو هو مذهب الحنابلة وبعض العلماء أنه لا يجوز التيمم إلا على تراب تراب له غبار لكن الصحيح أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض نعم. إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا العفو اسم من أسماء الله تعالى يدل على إثبات صفة العفو الواسع لله عز وجل ومعناه المتجاوز عن ذنوب عباده فيمحوها ولا يعاقبهم عليها وعفه سبحانه وتعالى عفو كامل مع القدرة العقوبة بخلاف عفو المخلوق فقد يكون عن ضعف وعدم قدرة ولهذا قرن الله عز وجل عفوه بالقدرة فقال فإن الله كان عفوا قديرا ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب رجع غفر له جميع جرمه قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 عن العفو والصفح وقبول الأعذار قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى وقال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وقال تعالى مادحا بذلك المؤمنين والكاظمين الغيظاء والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والعفو من أسباب العزة من يعرف الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ومزداد الله عبدا بعفو إلا عزة إن الله كان عفوا غفورا الغفور اسم من أسماء الله متضمن للمغفرة الواسعة وقد سبق في أول الصورة ما يتعلق بهذا الاسم قال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة والمغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته فإذا اجتمع مع العفو كما في هذه الآية إذا اجتمع العفو مع الغفور كما في هذه الآية حمل العفو على العفو عن ترك الواجب والغفور عن ارتكاب المحرم وإذا انفرد العفو عن الغفور كما قال تعالى فإن الله كان عفوا قديرا أو انفرد الغفور عن العفو كما قال وربك الغفور ذو الرحمة حمل كل من كل منهما على التجاوز عن الذنوب كلها من ترك واجب أو فعل محرم من فوائد الآية الحث على الاتصاف بوصف الإيمان واتشهو يا أيها الذين آمنوا ومن فوائد الآية أن الخمر حين نزول الآية كان حلالا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا ومن فوائد الآية أن حد السكر ألا يعلم ما يقول ومن فوائد الآية تحريم الصلاة مع السكر وأنها لا تصح ومن فوائد الآية ينبغي للمصلي الخشوع والاقبال على الله واتشهو أنه نهى السكران عن قربان الصلاة لأنه لا يدري ما يقول فلستفيد أنه ينبغي الإنسان إذا أقبأ إلى الصلاة أن يقبل بخشوع وحضور قلب ومن فواد الآية أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ومن فواد الآية أنه يجوز للجنب المرور والاجتياز في المسجد نعم ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز إذا توضع الجنب أن يمكث في المسجد وهذا قول في مذهب الحنابلة لأنه ورد عن الصحابة وبعض العلماء يقول يحرم مطلقا وإلا ذهب بعض العلماء أنه يجوز أن الجنب إذا توضى أن يمكث في المسجد ومن فوائد الآية أنه إذا اغتسل الجنب جاز له اللبّ في المسجد ومن فوائد الآية جواز التيمم للمريض الذي يشق عليه استعمال الماء وهل يشترط عدم الماء لا المريض ما يشترط يشترط ماذا أن يشق عليه استعمال الماء ومن فوائد الآية جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء ومن فوائد الآية أن البول والغائط ناقضان من نواقض الوضوء ومن فوائد الآية أن الجماع موجب للغسل ومن فوائد الآية أن التيمم يشرع عند فقد الماء ومن فوائد الآية وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم ومن فوائد الآية أن وجوب الماء مبطل للتيمم ومن فواد الآية اشتراط النية للتيمم من أين نأخذها فتيمموا يعني ما معنى فتيمموا أقصدوا لأن التيمم في اللغة القصد ومن فواد الآية أنه لا يصح التيمم بالصعيد النجس طيبا يعني طاهرا ومن فواد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما العفو والغفور نكتفي بهذا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد